التسجيل الثالث والسبعون استمع إلى النص ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة القرآن الكريم كلام الله تعالى لذلك هو في أعلى درجات البلاغة ويحتاج في فهمه للمجتهدين. فالمجتهد يعلم الألفاظ الدالة على الإباحة أو الحرمتي أو الوجوب.